الإنسان عند الله قدرة لله تخضع حواسي ما دام لي روح حرة مخضع الإنسان راسي مخضع الإنسان راسي مخضع الإنسان راسي أغمن وقع وضع جمرة وشوف هذه المآسية يا قوة قوطي الهم ما هزبا ma hazbasi el ham